وليه منده كل ساعه واناديه وليه منشد عنه واشيل همه وانا يا راسي لصوته وطاريه وحاول اعيده براسي ولمه من غاب رح تحرق فوقي وحاتيه واقول وين الدير هل الضمه عطره مسباحي شريده بواقيه ما غير اشيله في يميني وشمه منيب متولع لكميت فيه في ذمتي ذمه وذمه وذمه لو نحبه سم وتمده هديه عليه الحرام اللي تده ويتسمى هذا مجنني غلاه وتغليه شوف العيون من ازرق الدمع جمه من كثر منشد عنه وتبع خطويه كنه غري ملي وطلاب دمه قدام يولد ليتني عارف بيه ولا اني أكبر من كذا واعرف امه حتى يلا منقيل لي وش نسميه اقول هم المولع وغمه صرت اسمع واصغي الهرجه وجريه صلاب بوجه شرق والناس يمه وحب منه جايز له ويبغيه وذم منه ما يبيه ويذمه يعني بصراحة صاير منه وفيه كني من ولا ابن عمه وليه منده كل ساعة ونديه وليه منشد عنه وشيل هم الليلة نادع لي قلت تلبيه لب البلاد اللي ثراها يقوم بوح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بن كود 227077A بوح عبدالله